اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد ثم أما بعد نواصل بحول الله تعالى وقوته دروس العقيدة ومع شرح كتاب العقيدة الطحوية للإمام ابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى وكلنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن كلام في كلام في المقدمة في مسألة كيف أن الله عز وجل أو لماذا سمى الله كتابه نورا وسماه نوحا وسماه شفاء ثم بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم معس بالهدى والحق مما يبكي هذا ما أكده القرآن من أن الهدايات متوقفة على الوحي المنزل، وبينا كذلك أن هذا يعني أن كل أحد أو كل واحد يجب عليه الإيمان المجمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما التفصيل تفصيل ما جاء به فهو فرض على الكفاية. وبينا لماذا يكون تعلم التفاصيل عقيدة وشريعة فرض كفاية ذلك لأن هذا داخل في تبليغ ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والأمة مطالبة بذلك بتبليغ ما بعث به صلى الله عليه وسلم من الدين وأن هذا داخل في تدبر القرآن وقد أمر الله عز وجل بتطهوره وعقله وفهمه وأن هذا من جملة أو من حفظ الزكر الذي تكفر الله عز وجل بحفظه ومن جملة الذكر السنوات وتفاصيل الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن بسنته صلى الله عليه وسلم بنص كتاب الله عز وجله ونادرا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الدعاء إلى الخير وغير ذلك من المقاصد التي تطالب بها الأمة من حيث العموم أي أنها لا تطالب بها على الأعيان إنما مطالبة بها بمجموعها فمتى ما تحققت هذه المقاصد سقط الإثم عن الأمة وهذا ما يعرف بالواجبات الكفائية حيث ينظر الشارع إلى الفعل لا إلى الفاعل إلى الفعل. فمتى ما تحقق الفعل سقط الإثر ولا ينظر الشارع إلى الفأمة في الفعل والفاعل فإنما يكون هذا في الفروض العينية في الفرض العين الشارع أو الشرع ينظر إلى الفرض إلى الفعل والفاعل لابد أن يتحقق الفعل ومن كل فاعل زي الصلاة مثلا صلوات الخمس وغير ذلك أما في فروض الكفايات فالشارع يطالبنا بتحصيل الفعل وتحقيق متى ما تحصل سخط الإنف بغض النظر عن من يحصله فالنظر فيه إلى تحقيق هذا المقصد بدون أخملك ولا يشترط في كل واحد أو في واحد بعين عين أن يحققه ثم بينا كذلك أن الواجبات على الأيام تتنوع بتنوع خضرات الناس وبتنوع الحاجات وبتنوع الحاجات فيجب على القادر ما لا يجب على العاجز وهذا يعني أصل معروف أو أمر مخبلك إيه عليه الأدلة أن الناس لا يكلفون إلا ما يقدرون إلا بما يقدرون عليه أو ما في وسعهم. إذ لا تكليف فوق مقدور الخلق ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ثم بحسب حاجات الناس أو حسب الحاجات بحسب الحاجات أي بحسب ما يحتاج إليه يحتاج إليه فمثلا كما ذكرنا في وقت من الأوقات حينما تظهر البدع يصبح الواجب على الأمة أو على الناس أو على من لا يأمن على نفسه نقوع فيها أن يتعلم الرد على هذه الشبكات هذه البدع ليحصن نفسه ويحفظ دينه من الفتن والضياع وهكذا وهكذا على كل وتكلمنا طبعا إن لما كانت الهداية متوقفة على الوحي المنزل كان ضلال الخلق أو ضلال الناس إنما سببه التفريط في ما أنزل الله عز وجل التفريط في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته إما أنه يعني يفرد فيه تفريتان أو يحفظ ولكن لا يتفقه في نصوص الوحيين قد في... يحفظ ولكن لا يتفقه في نصوص ونصوص القرآن فلا ينتفع به إنما ينتفع به إذا يعني اهتم به ضراية ورواية ضراية ورواية مشجّع معه وطبعا ذكرنا كلام العباس في قوله تعالى فيما أتيناكم من هؤلاء وسائل الآيات ثم بينا يعني من أجل هذا سلم الله عز وجل على المرسلين لسلامة طريقتهم وسلامة ما جاءوا بعدما نزل نفسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون لأن نزه نفسه عما يصفوه به الخلق لبيان أن أسماء الله عز وجل وصفاته إنما يتعرف عليها عن طريق الوحي المنزل ليس هناك من طريق يوصلنا إلى معرفة أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى إلا بالقرآن والسنة بالوحي ولذا نزه الله عز وجل نفسه عما يصفوه بأعدائه أو من لا يرجع إلى القرآن والسنة ثم سلم على المرسلين لسلامة طريقتهم لماذا لأن طريقة المرسلين تقوم على الوحي المنزل انتبه لهذا ولذا كان منهج التلقي منهج التلاقي يعني مناهج التلقي اللي هي المصادر التي تأخذ من منها الدين كانوا معنا منهج التلاقي أي المصدر الذي تعود إليه في أخذ الدين. تنقسم إلى ثلاث هذه. منهج تلاقي الرسل والتابعين ومنهج الكلاميين ومنهج التلقي عند المتصوفة والخبرين أي والراوافض ومنظارا كان على شكلهين. منهج الرسل والتابعين يقوم على الوحي المنزل يقوم على الوحي المنزل. على تقديم النقل على العقل وهذا من معلم من معالم المنهج السلفي. المعالم ما هو أول معلم من معالم المنهج السلفي؟ وبه يعني تفر تفرق يفرق عن السنة والجماعة سائر الطوائف المبتذعة أنهم يقدمون النقلة على العقل ومن أجل هذا نقول إن الشعر ليس هما السنة لماذا؟ لأنهم يقدمون العقل على النقل. يقدمون العقل على النطق يقدمون العقلة ليه؟ على النقل إنما أهل السنة والجماعة أتباع الرسل ومنهج الرسل في التلقي يقوم على الوحي المنزل ودور العقل فيه تدبر الوحي وفهمه وفهمه مكانه مكانه الطبيعي نحن في العقل وسط بين طرفين نحن في العقل وسط بين طرفين بين من غال فجعل العقل مصدرا مستقلا كأهل الكلام والفلسل وغيرهم وهذا كلام في غاية الضلال وبين من أهمل العقل إهمالا تاما أهمل العقل إهمالا تاما فلم يعيره اهتماما ولا هذا صح ولا هذا إنما أهل السنة في هذا الباب وصل حيث وضعوا العقل في مكانه الذي خلقه الله عز وجل له له أهمية قصوى لكن لا يتجاوز حده ومناط التكليف. هو الذي يعقل الخطاب وهو الذي يفهمه وهو الذي يتدبر وهو وهو وهو لكن لا يتجاوز حده لا يتجاوز حده مش سكساء الأعضاء الناس أو الإنسان لا حدود لا تتجاوزها لا تتجاوز كذلك العقل لا يتجاوز حده لو حد يقف عنده لا يعلم الغيب وعلم الغيب محجوب عنه وليس له من طريق العلم ينفعش كلام بالعقل فيهم الغيب من الأمور الغيبية من صفات الله وأسمائه وغير ذلك من أمور العقائم خاتبالك فالعقل له ولا يجوز أن نهمله لأن الله أكرمه وجعله مناطق التكليف وأمر بالتدبر والفهم والعقل لا يتم إلا عن طريقه فلا يجوز أن نهمله فلا هذا ولا ذاك طبعا الفرق الضالة المعتزلة الشاعرة الفرق الكلامية كله منج التلقي عند قائم على العقل قائم على العقل خاتبالك ذلك إذا تصادم عندهم العقل والنقد يقدمون العبد على الجانب الآخر اللي خبالك اللي هم الصوفية والروافض وعباد القبور وهكذا إنما يدور الأمر عندهم على ماذا على الوجد على الوجد ما لكي ترقي عنده ولا الوح ولا العقل إنما الوجد حدثني قلبي عن ربي فأنتبه طبعا كلام في غير يعني ازدار الكفر لأنه ده ده كده السنده أعلى من سند النبي صلى الله عليه وسلم خدت بالك النبي خده عن جبريل عن رب العزة عز وجل ده ونحدثني ايه زي ابن عربي كده خدت بالك حدثني قلبي عن رب ونزاك تجد الطوامات ونزاك عن النصائح حسب الوجد حسب بان ايه خدت بالك ما يعني هي هي حقيقته حسب ما ينزغ الشيطان في قلبه حسب ما ينزغ ايه قلب تعرض لواردات ففي هذه الحالة يكون ايه طالما سلم لقلبه ولم ينظر الى الوحد فصار قلبه مرتعا خصيبا لمين للشيطان يورد عليه ما يورد ولذلك المعارضة حتى لما يجي في تفسيره يقول له كلام غريب جدا يجي مثلا في قول الله تعالى سائر الفرق الباطنية بهذه الصورة صلى الله السلام والعافية ويجي يتكلم مثلا يقول لك إيه يعني في القرن الحق جل وعلا في صورة البقرة اللي هو يعني سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله ويقول لك ايه لا لا أنزرت أم لم تنزر لعدم حاجتهم إلى إنذارك إلى إنذار النبي صلى الله عليه وسلم ختم الله على قلوبهم فلا تسمع إلا من الله إلا مني شفت التفسير ختمه لك وطبعا فسر العذاب في الآية بالعذوبة خلى النار نعيم نسأل الله العفو والعرفية ختمه لك كفر بواح والعياس بالله كفر بواح ختمه لك وده كله ده احتسب الإسلام والناس تصاروا من يقول إيه إنه سلفية طبعا ما له داخل تحت الله في ناس يسميه الإمام الأكبر والعارف الأكبر والشيخ الأكبر موحيدين وهكذا طبعا نحن بكلم ابن العرب النكرة مش ابن العربي اللي هو قال ولام ده أبو بكر ابن العرب من أئمة المالكية صح كتاب أحكام القرآن وكتاب العواصم من القواصم الذي ينبغي أن تقرؤوه ولا تهمه كتاب العواصم من القواصم لا سيامة تحقيق الشيخ محمد جميل غازي والشيخ محمد بن الدين الخطيب طبعا لفتح اضافات. الشيخ محب رحمه الله ودكتور غازي او طبعا الشيخ محب ذات ده تخرون نتكلم عن الاحداث الفتنة ويبين ايه الصواب من الخطأ او الصحيح من الايه من الباطل فيها طب العواصم فده ابو بكر بن العربي لا ده إيه احد ائمه الاسلام من ائمه المالكية لكن الـ الـ النكرة اللي هو ابو اللي هو محمد بن عربي طبعا تشوف طمات من واحنا في هذا الايه المذهب وكل هذا خدت بلاحظ ان اللي يقولوا بقى بالتظليل اللي هم الضالين ويقولوا تظليل العقل زي اهل الكلام والتانيين برضه اللي بيخبارك بيقولوا بالقلب وحدسه ويخبارك وهذا الضلال كل ده داخل تحت ايه اغلبه يعني اغلبه لكن في طبعا في من كفر كفرا ما خرج من الايه من اللي لكن اغلبه داخل تحت الايه امه الايه؟ الاجابه خدت تحت امه الاجابه وبعد يعني باسم الإسلام طيب يبقى لازم نميز لازم ياتي التمييز لازم خلت بالك معاي ينبدي من تمييز عشان ما يختلطش الحابب بالنابل ويطلح أهل السنة الجماعة من غيرهم ماشي جماعة طيب فقلنا بقى أن الهداء الحقيق متوقف على الـ على الـ الوحيين ماشي ويرزالك سلم الله على المرسلين لسلام طريقتهم القائمة على الوحي المنزل وكل ما عداها لا يسلم ولا يصح ولا يتخذ سبيله طريق الموصل ما جاء نبي النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرنا الله به اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء طيب بعد كما نقول ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون آه يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سلمت طريقته من كل آفة وسوء وهي الطريق الموصل الله عجل وهو ما الله لعباده بما أوحاه عليه من القرآن وبالدين الذي أكمله عليه لأكمله له وأتم كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحق لا حق سواه انظر هذا الذي كان عليه النبي مضى عليه خير القرون لما الصحابة رضوان الله عليهم خير النساء قرني ثم الذين لونهم ثم الذين يلونهم ماشي فكان خير القرون على هذا الحق جميع الصحابة رضوان الله عليهم على هذا اللي على هذا الدين على الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا السبب نحن نقول لازم بفهمين فهم الصحابة رضوان الله عليهم ماشى جماعة فكانوا على الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما غير ولا بد رضوان الله عليهم ولذلك قال حذيفة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد ايه كفيتم ولذلك قال ابن مسعود من كان متأسيا فلا تأسل أصحاب محمد فإنه أبروا الأمة قلوبا وأعمقوا علما أعمقوا علما لماذا ها لأن العلم الحقيقي اللي هو, اللي هو العلم اللي قايم عليه؟ على ايه على الوقت نصوص الوحيين وأعلم الناس بنصوص الوحيين لمن هم رضوان الله عليهم يبقى أعمق الناس علما أعمق الناس إيه؟ علما ماشي جماعة فأعمقها خلها تكلفا وضوان الله عليهم وضوان الله عليهم واتابعون لهم بإحسان صاروا على نفس الدر خير الناس قلتهم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أهل القرون الخيرة ونعلم أهل القرود من أهل السنة الجماعة لأنه ليس انتبه معي في هذه الجزئية جيدا وقف عندها مش المقصود إن اللي عاشوا بين أظهرهم وهم على غير المنهج لأننا نقول المنهج السلفي يشتمل على شيئين يشتمل على إيه؟ شيئين شيء القدوة والمنهج القدوة والإيه؟ والمنهج. القدوة النبي والصحابة رضا الله عليه ثم الصحابة والمنهج الذي كانوا على الطريقة التي كانوا عليها عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق واستدلالا واستنباط طرق الاستنباط هكذا الطريقه التي كانوا عليها في الدين ده بقى الجزء الثاني من ايه من من المجلس السلفي من المنهج يبقى ان القدوه والايه والمنهج ماشي عشان يتحقق في ان تتباع الاتباع على وجه الصحيح وتكون متبعا لهم سيرا على ضربهم لابد أن تتخذ القدوه ثم تكون على ايه على مكانه عليه المنهج عشان كده بنقول الايه طبعا القدوة العصر صحبان انتهى أو الكرة لكن بقي المناش إلى يوم القيامة يلزمه من يتبعهم بإحسان واضحة ها انتبه الكلام ده بغيت لمعالم منهج معالم دين انتبه اتمنى كفاية ااا كانوا وزلك النبي صلى الله عليه وعلى فرق نجى على إيه على ما عليه إيه اليوم أصحابي وهم الجماعة لأنه كان على جماعة من الصحابة قبل أن يحدث الافتراك والاختلاف يوصي به الأول الآخرة يعني الدين ده مالك الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائم على الوحي المنزل قائم على اتباع القران والسنة يوصي به الأول إليه كل واحد يوصي من بعده الصحابة والصولة تابعوا ولا تبتدعوا فقط كفيتوا ومن كان متأسيا فلا تأسى وعليك بالأمر العتيق اللي كان عليه وهكذا يوصل ايه يوصي ايه الاول الاخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق السابق ده بقى اسمه سلف لان حتى عندنا كلمة سلف في اللغة ايه من سبقت ولما تطلق ايه نقصد يقصد مين الصحابة رضوان الله عليهم فالاول يوصل الاخر يعني الجيل السابق يوصل لاحق بان يكون على مكانه عليه واللاحق يتأسى ويقتدي بمن؟ بالسابق جاءت تهاذى ذراها تحن أخراها على أولاها بتشعر. جاءت تهاذى ذراها تحن أخراها على إيه؟ على أولاها سلسلة مسكة بعضيها والآخر يحن حمر للأول فالسلسلة متماسكة تبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لحد آخر واحد تقبض روحه من آخر تقبضها الريح الطيبة من أهل السنة والجماعة سلسلة متماسكة سلسلة ايه متماسكة نهر جاري تفجر على يدي رسول الله ثم انطلق هذا النهر عبر الزمان متواصلا خاتبه لكنت ازاي هو ايه الحق الذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم العبارات المالكم دي من العبارات الدكتور مصطفى حلمي في الكتبات بتاعتي وياريت تهتموا بها وتقرؤوها خاصة الكتب اللي بتتكلم عن الملاج السلفي او السلفية <تصفيق> يعني ايه هذا الرجل له كلام رائع وكتابات قيما قيمة الله على في ميزان حسناته ودفاع وبلورة للملاج السلفي فنسأل الله ليجعل هذا في ميزان حسناته ماشا جماعة طيب ويختلي فيه اللاحق بالسابق يبقى احنا ما بنتكلم ده باتباع مكانه عليه الكلام ده من عندنا ولا الكلام ده من اهو كده منذ وقتين ابن أبي الحنفي إمام من أئمة الأحناف وكده من كم سنة هو من قرن الثامن يبقى له كام سنتمين سنة أو سبوحين سنة صح? الكلام ده وليدي اليوم وقابليه والعبارات المؤمن الصحانة وابن تيمال لما كان ينقش الناس ويقول إيتوني بما كان عليها القرون الأولى يجب ليش حاجة جديدة لأن من أحدث ممرينا ما ليس منه فوقه فورد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بس محسومة وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين انتهى خلاص المساله محسومة فانظر وان في ذلك كله وان في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون كل ده مقتدين بمين بالأسوة والقدوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منهاجه سالكون وعلى منهاجه الذي جاء به شلع المنهاج التي بعثه الله بها وأوحى إليه سالكون لها لا يغيرون ولا يبدلون لا يزيدون ولا ينقصون وعلى منهاجه سالكون كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هذه الآية توضح منهج الدعوة إلى الله عز وجل ننظر نقرأ الكلام البسيط بعدها ثم نفصل لكم هذا الكلام فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أنهم أتباعه هم الدعاءات إلى الله يعني الضمير زي كان معطوف اللي يومان اتبعني معطوف على الضمير أدعو اللي هو الضمير اللي المستتر وجب تقديره أنا فإن كان العطف تاء بعد الواو ومن اتبعني معطوف على الضمير المستكن او ال اللي هو فيه في أدعو الضمير اللي إيه خبرك أنت اللي هو خبرك إيه ضمير غير بارز يعني اللي هو أنا تقديره أنا ماشي لو كان معطوف عليه يبقى الأتباع النبيوم والدعاءات والعيهم إله الله طيب وإن كان المعطوف على الضمير المنفصل اللي هو كل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن تبعني اللي هو أنا بقى مش للضمير الضمير البالز شو تعرفين الضمائر فينا ضمير عندنا إيه ها في ضمير متصله ومنفصله وفي بارز ومستقر بارز وين ومستتر أنا هنا ده ضمير منفصل وبارز اللي هو في فأدعو ضمير مستاتر تخضيره أنا باش يا جماعة العطبة إذا كان في الآية ومن اتبعني على اللي في أدعو على المستاتر يبقى الدعاء إلى الله أتباعه النبي صلى الله عليه وسلم طب إذا كان في البارز اللي هو أنا يبقى الدعاء إلى الله على بصيرة باش يا جماعة فأدعونا warfare إيه على بصيرة يبقى الأتبع النبي والآية التقييد مطلوب ولو لم يكن هنا مات فهي الصواب أن أتباع الدعاء على بصيرة هم أتباع من؟ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأن لو قلنا مطلق الدعاء طب إيه فائدة ليه؟ التركيز على البصيرة قيد البصيرة هنا هذا القيد يبقى دل هذا على أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم من؟ الدعاة على بصيرة مش أي دعاء الدعاء لإيه؟ على بصيرة بصيرة يعني علم يعني علم وفهم طيب فإنه في البصيرة الناس لك إيه؟ إن الدعوة مقام يعني مقام خطر تضل فيه أقواه ويزل فيه أقضاء قد تقدم ما حقه التأخير وقد تؤخر ما حقه التأخير وقد وقد وقد, وقد, وقد تخطئ وقد تتعام إيه اللي ينجيك من كل هذا؟ أن تدعو إلى على بصيرة فتعرف ما هو الذي يجب أن تقدمه وما الذي يجب أن تؤخره وطريقة الدعوة وكيف تعرض الحق ومتى يكون كذا ومتى وهكذا وكيف وما مناسب هذا للمناسب ذاك وهكذا ما مونالكة من التفاصيل في الدعوة إلى الله عليه على بصيرة حتى تبقى طيب إلا هذه العلم يقولون أن إضافة الدعوة إلى الله أدعو إلى الله أدعو إلى الله تستلزم ثلاثة أشياء أدعو إلى الله تستلزم ثلاثة أشياء تستلزم أن تكون الدعوة ربانية في مصدرها ربانية في مصدرها ده نحن عملين نقوله دو... مش فا... إن مصدرها يكون الكتاب والسنة الوحي المنزل فندعو الناس إلى ما أنزل الله انتبه باذيئا لا ندعوهم لفكر فلان بعينه، ولا الشخص الفلاني بعينه، ولا الإمام لا، إنما إلى ما أنزل، إلى ما أنزل ربانيت المصدر. آي، ونفهم بفهوم والعلماء لهم مكانهم العالي والكبير، لكن في فهم النصوص، فهم الأحكام، في تفصيلة بانية، لكن الدعوة في أصلها إلى الإيمان، إلى الكتاب والسنة. طيب ما قال في الكتاب والسنة؟ ليه يرد ولا يعمل به ليه لأنها ربانية المصدر ربانية ايه المصدر فندعو إلى الايه إلى الكتاب وإلى السنة وما يخالف الكتاب والسنة بنرد زي ما يجي حتى في احنا بنشرح في الطحوية ونجي تمسان الإيمان هنرد كلام الولايات الطحاو وكلام الأحناف ليه لأنه يخالف الكتاب والسنة على غير زين. ندور مع الحق حيث ده العظم عندنا للكتاب والايه والسنة ماشي من المصدر المعصوم الوح، أي حاجة تلقي فيها ربانية المصدر، ربانية اللي المصدر، وربانية الوسائل، وربانية الوسائل. لا بد من أن تكون الوسائل مشروعة، وسائل تكون ايه مشروعة ليست وسائل محرمة ولا تشتمل على المفس أو المحرمات. ربانية الوسائل، وربانية الأهداف. إذا عندي إضافة الدعوة إلى الله جل ايه ثلاثة أشياء. أن تكون الدعوة ربانية في مصدرها ربانية في وسائلها ربانية في أهدافها في إيه؟ في أهدافها أهدافها اللي ترضي رب العالمين اعفار إلى الله بالبلاغ مع ربكم الله ربكم والعلمين الحج الحق للخلق الخلق الحق على الخلق رسل مبشرين ومذنين لا يكون للناس عما إيه؟ حجة إيجاد الفرضة للمسلم وتعبيد الناس لله عز وجل وإجابة المجتمع التي تكون كلمة الله العليا فيه يبقى مفيش هدف شخصية مفيش هدف شخصية مش لازم لنا أنفسنا لا ده كلام مرفوض لما ندعو الناس إلى الله وإلى دين الله عز وجل ما شك معا وإلى, وإلى تعبيد الخالق نعم الناس نعبد رب العالمين والأرض نضبط بايه؟ بما أنزل الله بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين كلا المعنين هي حق وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون نعم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اللهم إني قبل أغت إيه أشهدهم على هذا في الجنب في في حجة الوداع أنه بلغ ما وهذا ما نشهد به أنه صلى الله عليه وسلم بلغ أتم البلاغ وجاهد في الله حق جهاله حتى أتىه اليقين ونصح للأمة وبين لها السبيل الموصل لربها لم يمنص صلى الله عليه وسلم حتى أوضح لأقام الحجة وأوضح لهم المحجة وتركهم عليها بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ه لكل أوضاع واضح وضوح الشمس أوضح الحق للخلق صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا قد دل الأمة عليه وما من شر إلا قد نهى الأمة عنه صلى الله عليه وسلم أبيه أمي ليس لنا من إيه من اعتقاد لا الحق أوضحه وبينه ونصح صلى الله عليه وسلم ما شجاعة وسلك سبيله سلك ولزم هذا الحق الذي بينه الصحابة وخير القرون لو قرر الأول والثاني والثالث سلكوا ولزموا الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم أهواء. بدأت يا الأهواء خدت بالك أو زادت هتقول أه... لي لما كانت الفرق آقت موجودة بس كان الغالب إيه الحق أي وحسب أن الخوارج خرجوا وأفكارهم لا أهل ولكن تصدى لهم الصحابة رضوان الله عليهم فقاوموهم بالحجة واللسان وقاوموهم بالسيف والسلام قاومهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ونظرهم فأقام الحجة عليهم مشى جماعة فانظر فأقاما إيه ونظرهم سيدنا عبد الله ورجع منهم أكثرهم وبقي بعضهم فقاتلهم من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في معظمة النهروان رواية الشهيرة فإذا الحق كان إيه كذا السنة لهم القوة الغلبة والظهور كذا لهم الحق والظهور الروافض برضو نفس الكلام حتى سيدنا علي حرقهم هالشيء لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبر نبي قلهم على باطله وقاوموه الفرق ظل كلها كل ما كان تظهر دبعة كانت تقمع كانت إيه تقمع وتواجه وتواجد فتغلب أو غالب الأمة بفضل الله وكل علماء الأمة كانوا على مناجاة السنة والجماعة قتلوا ثلاثة قروب كل العلماء كل الأكابر التابعون العلماء التابعين كلهم على على على, على عقيدة السنة ومناجاة السنة فتبعد التابعين التابعين نفس الكلام. أنت بتاجي تلا تلا التابعين بقى خبلك خذ عندك محمد بن شهاب وطبعا وأكبر ومساعد المسايب والحسن البصري ووس القارني ومجاهد وخبلك الناس اللي أخذوا من الصحابة في التفسير والقتادة وعكرمة وخبلك وعبيد السلماني وغيره وغيره وغيره وغير كلهم عليهم ومحمد بن سيرين كل ذا بفضل عليهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحاب. طب بتاجي بعدهم في الطبقات نفس الكلام. تجد مالك بن عناس وتجد رحمه الله وتجد وقبل عبد الرزق تجد قبلك الامام الايمام كلهم امام أحمد والإمام الشافعي وصاحب ابن إبراهيم والليث بن سعد والاوزاعي عبد الرحمن الاوزاعي امام اهل الشام وقمه الحديث بعد كده كل هؤلاء وكعب بن الجراح وغيرهم غيرهم والسفياني سفيان بن عياده وسفيان الثوري والفضيل الفضيل بن عياد وغيره وغيره وغيره كل وغير كلهم على معتقد أهل السنة يعني انا رجعت كتاب مثلا زي كتاب لالكائي لو أصول إخبارك عن طبقات أهل السنة وهو بيجيب في الأول الطبقات الناس اللي على هذه العقيدة جميع الأكابر من هذه الأم مع السلف كله فخاب وخسر من لم يلزم ما كانوا عليه خاب وخسر من لم يلزم ما كانوا عليه هم القوم لا يشقى بهم جلسهم مش ده كلام ده ده قص يا جماعه انا بقول لكم على حاجه <تصفيق> يعني في هذا الزمان الذين يتكلمون بالباطل لا يعتمدون على قوة حجاتهم لأنه ليست لهم حجه انما هو يستغل جهل المسلم جهل المخاطب خد بالك ازاي وهو لباطله لجهل المخاطب بما بما, بما بما يقول فيستغل هذا كتاب المقالات ارجعوا له لا بالحسن الأشعري جايب في نص الجزء آخر الجزء اللي فيه يعني جايب لإيه عقيدة للسنة الجماعة من إثبات الرؤية والصفات واليد والوجه. لا اللي هو عكس ما عليه الأشعر لا. وفي آخر وديه نقول والله نخبالك والله وعال على هذا في الإبانة قال أنا على عقيدة الإمام الفاضل والرئيس الكامل الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حمبر كتبالك طيب ازاي بقى ان كان هيبقى اللي قبليه على العقيده اللي وده كلام كانوا يعني كان الاهل اللي الناس اللي سبقت كله وقبل ما يقول الحسن الشعيري رحمه الله كانت عقيدته ازاي كانت عقيدته على كان بعد يقول بكلام وبعد, كان عقيدته كان عقيدته كان وبعد كده على عقيدته عقيدته الهين مع مكان ثم الطور الثاني اللي مر بيه اللي هو تطوير بقى فكر معتزل إزباد بعض الصفات اللي هو عليه الأشعار ثم الثالث اللي هو تأب عن كله ورجع إلى طيب وإزاي يقول بنفس العلاقية ده نحمل وهم لكذا فهذا كلام يعني باطل مثل كما قلت لك يعني يستغلون جهل إيه؟ جهل المخالف أو جهل الناس يعني فيروجون هذا الباطل لكن ولا حق ولا حجة معهم في هذا البتن طيب ثم قلت بعدين خلفهم اتبعوا إيه فكان الظاهر في هذه القرون هو إيه معتقد أهل حتى كان صاحب البدعة حتى كان صاحب البدعة يعني خاسئا خاسئا لا أستطيع أخبارك ايه يعني ايه لا مكان له فلكن كان ظهور الظهور الغلبة للحق ولمعتقد أهل السنة والجماعة إلى أن بدأت البدعة بقى تنتشر وتقوى والأهواء خبرك تنتجر صار نرف الهشير وافترخوا فقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها تصد لما بدأت البدع تخرج وتنتجر وتقوى تقوى وتزداد ماشي بدأ إيه قيد الله الحق ماذا الأئمة الكبار العدول الذين يذبون عن الحق ويفندون الباطل ويردون شبهاته ويرحضونها ويطفئون ويرحضون نيرانها بأنوار الحق بفضل الله تبارك وتعالى فانظر فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أخبر بخبر صدق أن في التخليفة من الأمة لا تزال على الحق ظاهرة منتصرة رب قائل يقول هنا كيف تكون إنما يخبر أنهم لا يزال على الحق ظاهرين وهم يمرون بأوقات استضعاف نحن من سنوات من شهور ما كنا نتخيل نحن نجلس في هذه الجلسة ونتكلم بمثل هذا الكلام ونوضعه للناس كنا, كنا بنشرح, بنشرح حاجاتهم مسجلة بس كان إيه في الخفاء لكن لا نشرحوا أكبر هذه الدرجة أخبالك إيه؟ واحد اثنين تلاتة أربعة على أكثر لكن ما كانش الأمر بهذه الصورة طيب, و... طيب بحالات بحداثة وما فيش إيه يعني ال... لا. الظهور والغلبة يكون بشيئين قد يجتمعان في بعض الأزمنة وقد يغيب أحدهما ويبقى الأقرى القطع انتبه الظهور والغلبة يكون بشيئين هما الحجة واللسان والسيف والسنان بالحجة واللسان والسيف والسنان وهذا في أزمنة تمكين الإسلام فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما كتب لنا الظهور الآن ومكنا ويسر لنا أن نظهر الحق ونخاطب به الناس أن يسر لنا الشق الآخر نسأل الله ذلك وما ذلك على الله ببعيد ماشي فانظر يقوم بالايم بالحجة واللسان والسيد والسناه وده أعلى درجات الظهور والتمكين الحق الكتاب الناصر كتاب اللي مبين والحق لعيب الناصر بينات والحديد فيه بس شديد ماشي ده أعلى درجات الايم التمكين والظهور طيب وفترات الصناعات آه يسقط عنهم اللي هو بالسيف والسلام ان المجموعة تسقط بالأعذار لكن يبقى له تبقى له الغلبة بالحجة واللسان ما يستطيع احد ان يجادلهم ولا ان يناقشهم ما يستطيع ترامب هم ده على السلفية مثلا في التلفزيونات تتكلم وتتقول في حرية ترى ما دي كنت نقشون. افتحوا البقى كده ونأشونا حورونا وسمعوا الناس ليه لو حاورونا على الملك وسمع الناس لاستجاب الناس الى ما يحذرون لاستجاب الناس لحدث حد ما حدث سمع الملك الذي كان ذاك في قصه اصحاب الحدود لما قال له اتقنت لو زمنيته ايه اريت انك كنت تحذر فقد وقع والله ايه حذروا فلو حورونا وتكلمنا في المسائل وبسطنا القول فيها وتناقشنا ليه لا ينقبع باطنهم و انقضى على سحرهم خدت بالك قضى على على سحرهم ويعني ايه والتقطت ايه يعني عصر حق ما كانوا يسحرون خد بالك وانتهى هذا السحر والباطل ماشي ولكن للأسف هم زولقوا والناس بقى لكن الحق غالب الحق غالب بفضل الله تبارك وتعالى فالظهور والغلب بالاي خدت بالك انت ازاي مع السنة دائما بالإيه؟ بالحجة واللسان فلتقع عشان كده إذا تزال طائفة نقف عنها الظهور إما بالسيف والسنان وإما بالحجة والإيه؟ واللسان شوف أنت زمن مثلا لما المعتزلة استطاعوا أن يخنعوا خبالك في والمقبالك والمأمون باللي بفتنة خلق الخرآن أظهر في متحدثة المناظرة مثلا مثلا بين بشر المريزي المريسي أولهم أحمد الدابي دود أو حد ويخرقها في التاب الحيدة أو الحيدة شوف أنت اللي هو حصل فيه إيه ما كان يستطيع يجي يناقش أهل السنة يقمعوا إيه؟ باطلهم يقمعوا باطلهم مع أن الرجل قال له هو طبعا بدأت أن الإمام عبد العزيز عبد العزيز المككي رحمه الله لما سمع هذه الفتنة انتشرت وطارت كل مطار في بغداد وكان في مكة فقال لابنه فقال لابنه ماشي يا جماعة فقال لابني ايه ها تعال يا ابني نذهب الى المسجد الجامع فين في بغداد وده عشان بعض الناس يقولك في اوقات العين المصادرة الحق الناس تسكت قال لا كلام باطل ما زال الله ابن سلطان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في فضل ما توقفش لك في دعوة بس فيه سرية الدعوة وسرية فيه جارية الدعوة وإخبالك جارية الدعوة وسرية تنظيم في هكذا لكن ما توقف الغلام في خصة أصحاب الأخدود ودي زمن الشد كان الصبر بس لما كان أول ما سواء عمل إيه أول ما غيره كان نجا بنفسه لا لكن بيرجع كان يمين للمالك اللي مصنع للحق أنه ينتصر وإنه بيستنى أنتوه الفترة المكية وكان فيصل عفو أزا كان متوقف أم المهاجرين ده أسلموا إزاي فنفعه مغلوب في فرق بين إنك إنت كفرد تصبر تصبر وبرضو ايه هو الصبر لازم ارتفع معنى الصبر لابد ان ارتفع معنى الصبر الصبر على المأمور والصبر عن المحظور والصبر على المقدورات الصبر على المأمور من جملة أن تأتي بكل ما تستطيعه يعني قدر شغل دعوة فردية وليس ما توقفش ما يسقطش عن قادر أنا والأخوة اللي التزامنا وجوشد قال لك بس خلاص منعنا وشدنا وقفروا ونعمل ونساوي فيه بس أنا قادر ايه من هؤلاء المجموع عدد معين عنده حفظه للسر عنده فهم عنده كذا اتواصل معه وسنتعلم وناس اولاد ونستدفع بذلك البلاء يعني هذا نرجو بهذه الأعمال ان الله عز وجل البلاء بها كنت بقولك معايا ازاي لكن لا تقف تماما لا من النبي ده مش مالك النبي صلى الله عليه وسلم ماشي خاطر ولا بالك الأنبياء ولا ماجل ايه الانبياء يوسف عليه السلام في السجن مكث يصبر ويذكر ربو فقط ولا كانت بعمل إيه؟ يا صاحبات السجني أعربهم متفرقون أعمل له إيه؟ ودي بركة الدعوة اللي بتقوم على منهج الدعوة اللي بتقوم على إيه؟ على منهج مشجود فرديا على عمل منظم ومرتب الدعوة اللي زي كده ما بتتوقفش أبدا ما بتتوقفش إنما تراعي كل إيه؟ كل وقت تراعي كل وقت لكن لن تتوقف و... و وهي بتقوم على شيئين إعداد وانتشار إعداد وانتشار دلوقتي كده العمليه فاتحة في اعداد وانتشار الاعداد ايه الدروس العلمية اللي عملها لكم دي والدورات العلمية دي اعداد مع جزء ثاني لابد ان يتم شاء الله قريبا اعداد تربوي عشان نخيط تربه تربيه ايمانيه بعد تجرد وادب وادب طلب العلم واخلاص مش مجرد تعليم بس طيب ده اعداد وانتشار والدعوه وان كنتم باذن الله تبارك وتعالى بقى تشوفوا المساجد في الفيوم وتتابع المسجد ده والمسجد ده وتنتقلوا عليهم والت عليهم درس وتشوف القرى اللي حوالك وينزل حق للناس انتشار طيب إذا تعرّض يقدم إعداد في وقت في شدة دعوة بلايبه في إعداد إعداد علمي للعناصر اللي مبيّزة واللي تفهم دينها والناس اللي متعاون في العالم ذي قريب من كلّي يكون كل واحد قريب من الاربع خمسة برضه معه ولا يعبنوه عشان بحكم قرابه بحكم المكان يثبتهم ويبيله ويوضع ويأخذ بعيديه يوم لا ترتقي ها لعند صراع لرتواج الباطل يوم أتا تتجهز يوم لما تيجي وتفتح بنتجهز معك الناس تعب الأمن متردّد يوم ينطلق بالدعوة إلى الله عز وجل وده منج الانبياء وده منج الانبياء لابد ان احنافهم دي جيدة خدت بالك معايا وده سيرة النبسة وصال وده سيرة الانبياء جميعا وعلي قدلة القرآن فلابد انتبه لهذا وده بركة, بركة المنهج ولهنبغي لكن الآن شو. عرزات شوف يعني ان يصبح مولاي على الحق ظاهرين ولا تزال ظاهرين ولا تزال يعني اذا هذه الطريقة فيه في صراع مستمر معها للايه؟ الباطل طارى يمن نبع عليها بالظهور بلايه؟ بالحجة والساب وطارى بفعل الزنوب والآثام والتقصير ومنازل بلاء إلا بذنب والتفريط في جنب الله يحصل ايه؟ آه يبقى يحصل الصدعاء بس تبقى معهم ايه؟ تبقى معهم الظهور بالحجة والايه؟ واللسان انتبه لهذا لانه لأمور احنا عايزين ان العقول تنضبط والمفاهيم تنضبط عشان ما احنا عارفين ايه اللي نعمل لل وإيه حصل أي حاجة ما عارفين من أعمل إيه عشان دعوت ربنا تصل إلى براميها بإذن الله يتورق بتاعه. طيب ومن من قام بهذا الحق من علماء الحق لإيه رفض على تفنيد تفنين الباطل وتفنيد الشبهات والدفاع عن الحق والدين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة الأسدي الطحاوي تغمده الله برحمتها لما إيه أبو جعفر تحاول صاحب المت هذه العقيدة صاحب المت بعد المئتين فإن مولده سنة تسعة سنة تسعة وثلاثين ومئتين مئتين تسعة وثلاثين هجريا ووفاته سنة واحدة وعشرين وثلاثة مئة يبقى أغلب أقصى أو أكثر من سلسي عمر كان في القرن اللي الثالث من إيه من آل القرون اللي رحمه الله رحمة الله سعد ماشي والإمام المجعفر الطحاوي من قرية طحا في أعمال من الأعمال مصر أظن الآن مني وصديقي من صعيد مصر وكان شافعيا وخاله الإمام المزني أكبر تلاميذ الشافعي وبعد ذلك انتقل المذهب الحنفي رحمه الله ماشي فأخبر رحمه الله وهو من من الفقهاء المحدثين من الفقهاء المحدّج جمع بين الفقه والحديث، فأكبر رحم الله عما كان عليه السلف ونقل عن الإمام أبي حنيفة بن, الكو... بن ثابت الكوفي، الإمام المعروف المتبع وصاحبه أبو يوسف أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري، الإمام أبو يوسف ماشي يعقوب بن إبراهيم اسمه يعقوب نه شهير قاضي كبير خدف لك. طيب ومحمد بن الحسن الشيباني دول ايه اكابر تلاميذ الام من ابي حليفة وما كانوا يعتقدون من اصول الدين ويدينون به رب العالمين طيب سبحان الله دول ايمة الاحناف وعلى ذلك وافضل كمال الام ايه الامام الشافعي والامام مالك والامام احمد بن حمد وتلاميذهم برضو المباشرين طيب العجب العجب لما لجي عنا دواء تنزل هذه العقيدة يقول لك لا الجماعة ستبقى يعملوا وصوموا ويعيدوا يقول ايه احنا على الحق احنا على اللي كان عليها الامة الكبار المخالفون والذين الذين انحرفوا وزافوا يعمل على الحق وعا الصواب الدين اللي احنا عليه هو اللي هنزل الله اهو يبني شرحوا الناس ايه عقدتي الامة الاربع عقدتي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تابعين يبقى التابعين إلى أيام الأربعة على آية العقيدة فضل الله يبقى من صاحب الحق من صاحب الحق نحن بفضل الله عز وجل أمر بيّن واضح من الذي ابتلع وأحدث وغير وبدل من خالف من خالف هذا أمر بيّن شو بنجيب كلام للناس إيه لا لا نحن نقول للمدعو للناس لا نأتي بجديد وندعو للناس ما أنزل الله وما كان عليه آهل القرون الأولى آهل القرون الأولى من آهل السنة والجماعة وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس أن وفقنا لهذا فهذا توفيق الله عز وجل وفضل من الله ومنة علينا ونزل حتى للإمام التحابل لما يتكلم وما أعتقد نقول في توحيد لمعتقدين توفيق الله بتوفيق الله لذا توفيق من الله لنا توفيق من الله عز وجل الذي وفقنا لهذا فهذه نعمة تستوجب الشكر وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فنحمد الله على هذه الايه النعمه ولاشكر تبارك وتعالى عليها فهي من الله وفضله وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكلما بعد العهد ظهرت الايه احنا قلنا ان بعد القرون المفضلة وبدأت ايه الفرق والهواى تنتشر ماشي فحصل ولا سيما من الاشاعره لان الاشاعه حصل اختلاط بين الاشاعره واهل السنه فحصل غلب للمعتقدات الايه المخالفه للعقيده للسنه ففي يا لم يجد الا هذا لم يجد الايه الا هذا فحصل منه ايه بعض الايه بحكم الايه التلمذه انه انا مجد لكن ايه لما كان بيتماله حق بيعود اليه زي ما هيجي يعني مثلا الجوين امام الحرمين طيب ما اخر حياته تاب الرازي يا بفخر الرازي ما هو في اخر حياته تاب ماشي ابو محمد الغزالي فاخر حياته ماتو البخاري على صدره حصلت الولادة على مضيع في علم الكلام خلت بالك معايز زي ليه كذلك ما حدث امام الحمد الحاجة امام النو هي حكم ليه الظروف ليه المحيطة الظروف اللي الواحد فضل يدرس فتالوا للرحم لا يدرس إلا هذا فثرى فحصل إيه لبس في بعض المسائل وبعض بعض النقاط لكنه ليس متعمدا أن يخالف إيه المنهج الكتاب السنة فنرد نرد هذه الأخطاء الإنقبالوة ولا نطعم في شخص ولايهم الأكابر والعلماء رحمه الله متعز واسعة طيب كلما بعد العهد ظهرت اللي البدع وكفر التحريف الذي يسماه أهله تأويل اه بقى. كلما بدت ليه طبعا أهل الباطل ما بيجي لكش كده ويسمي لك الباطل باطل لا وما كده يبقى خلاص ده هو مش عابط للضرياء ده ما فيش حاجة تقبل منه في الحالة دي خلت لبقى ثم هو يتأسى بمتبوعي الأول هو إبليس وإبليس معلوم لما كان سيدنا هذا ما سماشي أشياء بمسمياتي إنما عمل ليه ه عمل تغيير في الأسماء عشان ينطالي هل أدلوك على شجرة الخلد ايه أدلوك على شجرة الخلد ملك لا إبله مع إن الشجرة اللي اللي يخرج ما منها يخرج بسببها وملك لا إبله فسمها بغير ايه بغير اسمها سما بغير اسمها فكان سنة متبعة في كل أتباعه أتباع الشيطان أنهم لا يسمون الأشياء مسمياتها. وماجي الباطل يروجوه بايه؟ بقى بأ الفاظ مختلفه زي ما يجي يقول لك ايه يا راجل في راجل باطل مثلا في موضوع اللي اخبالك مثلا ان الساي يقول لك بقى ده والتقدم ولبس الحجاب درجعية وتخلف خدت بالك وهكذا وهكذا ويجي مثلا في النظم السياسية يقول لك لا ده ايه النظم الغربيه التي اخبالك هذه النظم المدنية الدول المدنية خدت بالك النظام مش عارف اللي اخبالك اللي كذا اللي في حقوق الإنسان يقول لك حقوق الإنسان ويطلق طيب ناجح حقوق الإنسان منضبطها بالشرع لا ويقصد ايه من حقوق الإنسان بها الشزوز والخبالك وهدم القص والخراج ولا يزبط له الدمار وقص على هذا فهو ايه فهم يأتون لك بعناوين مزخرفة عناوين مزخرفة يضع تحتها الايه الباطل تحتها الايه الباطل فنجد سيكون على وعي بهذا هو اللي حصل أهل الضلال وهل البدع ان هم بيحرفوا اختار لك المفروض ان هم دول بقى عشان يصلوا الظالمين وبدعيمه ايه يوم عملية تحريف النصوص تحريف الايه فما سموهش تحريف سموه تأويلة سموه ايه تاويل اللي يروج على الناس لكنه في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه فلازم هنا نعرف ايه هو التأويل الصحيح او التأويل موارد القران والسنه ايه معانيه ونعرف اللي خالف كده يبقى ونشوف اللي عملوه اذا كمل التاويل الصحيح يبقى ت... طب من خلافه ايه يمين تحرير يمين الكلم عن مواضيع كما فعلت اليهود كما فعلت يحرفون الكلم عن إيه عن مواضيعهم فالتويل ماشي لما نرجع في القرآن في في القرآن نجد لفظ التويل يرد في القرآن بمعنى التفسير يرد في القرآن بمعنى التفسير الله مفقيه في الدين وعلمه التويل على سيدنا أي التفسير ماشي؟ آه. ويأتي التأويل في القرآن بمعنى حقيقة الشيء أو ما يقول إليه الشيء يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من, إيه؟ من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق تأويل عن يعني يروا حقيقة ما أخبرت من رسم خلاص الجنة والنار وخلاص يرون رأي عيالي. ماشي؟ ويأتي التأويل بمعنى امتثال الأمر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث العشاء النبي كان يبسل من إيه سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك يتأول القرآن يعني يمتثل ما أمره الله عزل به فين في القرآن يعني إذا جاء نصر الله والفتر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فكان يسبح دي محال الايه التأويل في القرآن وام وفي السنة في معنى رابع العلماء قالوا وهو ماشي ترك الظاهر الى المعنى المرجوع بقارينة بايه بقارينة النثقة قارينة تبين ان المقصود المعنى الايه ها المعنى الايه الايه المرجوع ماشي المعنى الظاهر انا عندي في دانيلات الالفاظ في حاجة اسمها النص وحاجة اسمها الظاهر وحاجة اسمها المؤول النص اللي ما لا يحتمل مش النص مال ولا الحديث لا النص في الدلالة يقول لك هذا نص في المسألة اللي هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد معنى واحدة ما يحتملش بعد إيه ده اسمه نص اسمه إيه نص وفي الظاهر اللي هو اللفظ إذا كان يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر فيسمى الرجح هذا إيه ظاهر، فنقول ظاهر النص كذا والأصل أننا لا ندع ظاهر النص إلا بقرينة إلا بقرينة يعني نلزم احنا متعبدون باتباع ظواهر النصوص إلا إذا قاتت قرينة تصرف بغير قرينة لا يجوز لك أن تنصرف عن عن ظاهر النص الجات قرينة يعني معنا المرجوح ده سهول مؤول المؤول بس بإيه بقرينة ياتي باي؟ لو بغير قرينة يابعے تأويل فاسد يابعے تأويل فاسد يبعد ہے ايه؟ فاسد ماشي جماعة يابرد منسمي تأويل ايه؟ فاسد ماشي طيب لا يحمل أحسنا المعنى نما تأويل ايه؟ يجب المعنى الضائر ويجي في المعنى يقدر المعنى المول يقدر المول على الضائر بغير قرينة يبعد هذا لا بدها ايه تاويل فاس يعني مثلا زي الأحداث من ما جالس يضلوا بدنا نكح إلا وين شو ذا خبرك قالك مثلا اللي استدلوا المرأة في العدة كان المرأة في العدة في القرين الخاص دبل إيه في العدة كلام طبعا فاس وهكذا يعني وهكذا ماشي فانتبه معي إذا عندي لابد من إيه ها إذا قرينا عشان نصرف عن الظاهر ده الشر مفيش قريلة يبدأ تحريف الكلام عن مواضعه يبدأ تحريف الكلام عن ايه عم طيب اللي فعلوها هؤلاء بقى أرجو لكم وفي قراءة أرجو لكم آه انه يخلن ايه إن, إن, إن, ان القراءة المفتوحة ومع فعل النبي ده لتعالغسل القرآن مكسورة العلماء ستنبقى على المسحة الخفين على المسحة الإيه؟ على الخفين ليه؟ لأن السنة بيانت لها المقصود بالتفصيل السنة بيانت لها المقصود خلت بقى لك وأنا عندي آيات الأحكام المجملة كلها في القرآن يبينها ماذا؟ يبينها السنة ماشي لآخر مهنة طيب فانظر فطبعا الجو اللي عملوه دول بقى مش من كده خالص إنما صرف للمعالي الظاهرة بغير قرينه ولا حجه ولا برهان فيبقى اللي عملوه ده اسمه ايه تحريف لا يمت لتاويل بصلة ولذلك العلماء لما اتكلموا ابن القيم في النونيه بيتكلم عن تاويله مستوى باستولا يقول هذا تماما بتماموش بايه اليهود لما قيل لهم حطة فقالوا حنطه دول زادهم دول زادوا لا من فقال ايه لا نون يهود ولا مجهمي كلاهما في وحي رب العرش زائدتاني نون يهود ولا مجهمي كلاهما في وحي رب العرش زائدتاني كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان دول زودوا نونه زودوا لا يبقى من اتباع سبيل القوم الهالكة أنهم كانوا يحرفون الكلام من بعد مواضعهم هم دول سلكوا مسلكهم وحزوا حزوهم فصرفوا الإيه؟ المعاني عن ظاهرة بغير, إيه؟ بغير قرير هذا مش مسك كده يعني غير صغيرة يعني لو جاني واحد جاءت قال لي رأيته أسدا الآن صحبوا عن إيه من الحقيقي لكن أسدا يضرب بسيفه أو أسدا أن يقبلك ينقي خطبة أو أسدا كائمة خلاص كده إيه هذه القريرة صرفت الكلام من إيه من الحقيقي إلى المعنى الثاني المحتمل خلاص لأن في قريرة صرفت بغير قرية يحمل الكلام على عليه على ظاهره ولذلك عندنا من القواعد في الف... في في ف... منجي بعشرة في العقيدة إيش إيه ها الأصل حمل إيه ختلق إيه لا على ظواهرها عليه على, على ظواهرها أصل حمل الكلام على ظاهره مش يا جماعة فهم ص حرفوه بس مرضي شو له تحريف قالوا إيه تأويل وخلطوا ولبس الحق بالبطل عشان يبطل البطل على الناس مع إن القرائن عكس كده يعني حتى مش بس قرينة ما فيش قرينه لا دي القرينه تفيد العكس تفيد ان الكلام على ظاهره تؤكد يعني مثلا ما يجي يقول لك اليد بالقدرة فصل اللي يقول لك هنا القدر المقصود بها القدره طيب لما ربنا عز وجل يقول مخاطبا الابليس منعك أن تسجد لما خلقت بيداي لو كانت القدره لقال الابليس وانا خلقتني كذلك بايه بقدرتك ما كل كل خلاقه مخلوقه قدره الله ايه الميزه بقى هنا ايه طب ولما تيجي ايات او حديث عن محمد وكلت هذا يا رب ربنا ايه يمين الا تنفي في قدره يمين ها الرص ده الرص ده من لازم مين لا لا بالحقيقيه خدت ورك تشوف كلام باطل واضح كلامه كلام باطل يعني القرائن عكس تؤكد ان المعنى الحقيقي هو الايه هو المقصود ينزل ربنا للسماء الدنيا ولك انزل ايه رحمته أو قدراته وما البقية اليوم والخلق عايشة ازاي يبتزل بس في ثلث الليل أعوذ بالله كلام في غاية البطولات ما يقول لك استوى استولى تبدأ استولى ده ايه يدل على المنازعة فمن اللي كان منازع ربنا في عرشه من واستولى ده يدل على انه كان خارج ثم فهتلق وليس على قدرة الناس والسان عليه أعوذ بالله بطر خدت بالك بطر لا والقدر الراجح ان الساق الحقيقيه اثبات صفه الساق ده القدر الراجح في ما انا بقوله ماشي يا جماعه انا مش في تفاصيل عشان ما اكلش في المسألة ما نيجي في قضيه حضرتك عن المعنى ده على هذا بقى وكل اللي عملوه صرفوه بالباط بلا أي بينه ما طلعش شيء سواء هو ده مش قرينة. وده السنان اللي ببيت للأخطر النصراني اللي عقيدته حلولية وده وده ومساد مش قرينة خلص ده تشبيه ده لوح في طمات كثيرة شبه الله ببشر ولا عياذ بالله بالخالقه ده لا يجوز والسنان اللي ببيت صاحبه عقيدته فيه حلول والتحاد واحتى كده وقع في حلول الاتحاد فديمش قرينة دي مش اسمها قرينة لا القرينة قرينة ايه نص نص يصرف نص ورد كتاب أوصلنا ايه يقيد الكلام او يخبر ده ما هي دي بعيدة مشخرة إن ده بيحاول يبرر باطله بها لكن ده كلام هيرد عليه باطل لا يوازنا له ماشا جماعة طيب طيب إيه يقول بأنه يسمى أهل وتأويلة ليقبل إيه موما غير الاسم اللي هو عشان ينطل الكلام عن إيه الباطل فوقلنا من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والإيه والتأويل عرضتوا الفرق بين التحريف والتأويل إن التحريف صرف للكلام عن ظاهير بغير إيه قرينة عن قرينة في النص والتأويل المعاني اللي احنا ذكرناها إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلة وإن لم يكن ثم قرينة توجب هذا ومن هنا حصل الفساد يبقى حصل فساد ليه بصرف الكلام عن إيه ولذلك ابن القيم يسمي في كتاب الصواعق المرسلة التأويل يسمي طاغوط التأويل لم يرتكب منكر ولم تقع بلية إلا وراها الإيه؟ التأويل إلا أنكر المعاد قال لك التأويل واللي قادره سيدنا وحصل فتنة إلا تأويل وما تلقاش مصيبة تحدث إلا بسبب التأويل يعني راح بنعمل التكلم هو يروح أقس مع كلامه يوم يفهمه بطريقته ويأرون يا عم انت ماليك انت الكلام بيقبلك على وجهه ولذلك حتى نصدقاء الكافة بالمرة كذا أنه حدث بكل ما سمع اللي هو من قال إيه؟ قال أن ينقل الكلام على غير وجهه يعمل حتة زيادة ونقصان تخلف المعنى تماما هي دي دي من إيه؟ فتجد التأويل ما من بلية تحدث إلى وراها إيه؟ التأويل إلى وراها التأويل نسأل الله السلام والعافية فيش فتنة توقبت إلى وراها إيه؟ التأويل لو أن الناس يقفون عند الدلالات الشرعية وينضبطوا ما تلقاش إيه؟ فساد عريض. لما الفساد العريض حدث بظرف الكلام عن ظاهره بغير قريبة. بغير قريبة. ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تويلا قبل راجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. لأن فيش كل الناس ما بنحنا إذا الأمر عليهم لعدم قدرة على التفريق بين التويل والتحريف تحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة. حدث ما لبس اختلط الحق بالنام، اختلط الحق بالباطل، حصل آيت البيس، فاحتاج الآية وشومات ترحد وأباطيل وهكذا وهكذا، فاحتاج المؤمنون إليه إلى من يبين له الحق ويرد له الأباطيل. زي الشبات العماله تنزل دلوقتي جديدة ما شوطة بتخلص شيطان شغال. دي شوبات العماليه روقوا ليها ولكن لا جماعه سلفيين بيعملوا كذا سلفيين عمرهم ما, ما ما ما ما غيروا منكر بغير ضوابط شرعية ده كانوا يردوا على بيعمل كده ما حصلش في تاريخ هذه الدعوة المباركة وما سافقوا دايما معصوما بل كانوا يردون على ذلك وكتاباتهم موجودة وما فعلوا فعل لا يراونه في المصالح والمفاسد ده كل كلام انت ما تحسب لي كل واحد يعمل غلط على لا ده أمر ثاني بقى امالك معازم لكن الملج السلف والسلفية ما عرفت هذه الأشياء في طريق دعواتها خاط منضابطة بالمصالح والمفاسد ومنضابطة بهم السلفية ما قالت أبدا إن إحنا نبدأ بهدم الأضرحة. إذا تمع النبي والنبي بدأ بهدم الأصلام في القلوب الداع والآول بين الحق والخارج. تمع ملج النبي صلى الله عليه وسلم الفيد إننا هدؤ والناس عليه على شركيات الشركيات والعدوم الأخرى الفيد اللي عملناه. إنما السلفية وخلاف هذا بفضل الله فدي كلها أبطيل الشبهات ما أنزل الله بها من, من سلطان فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها ليه؟ انتبه معي أصل أو أخبارك اللي يؤدي للباطل والانحرافات أو أصل المخالفة تقوم على ركزتين المخالفات تقوم على إما وده بنسميه مرض القلب المرض ده قسمين قسمان او نوعان اما مرض شبهة واما مرض شاهوة ماشي يا شبهة يا شاهوة الشبهة تتولد يتولد على البدعة الشبهة يتولد على الايه البدعة والشاهوة يتولد على المعصية واضح؟ الشباة تؤدي للبدع الشهوات تؤدي للم... ولذلك كان مرض الشباة أحب من الشيطان لأن المعصية أتاب منها ولا تنتشر أما البدعة قل أن يتوب صاحبها وتنتشر قل أن يتوب ليه لأنه شايف نفسه يتعبف رب العالمين شايف نفسه صح فبيجادل على شايفه وذلك لما القلب تأتي هذه الشباة ترد على القلب وهو خال لسه فيش حاجة تتمكن زي ما شاعر الملأة تاني هواها قبل أن نعرفها الهوا فصادف قلب خاليا فيه فتمكنه تأتي تتمكن وانت مستغرب عملي جدل عن عن, عن, عن التكفير ده ازاي وكلام الغلط ده ازاي مع أنه واضح لكن شباة تمكنت تسأل الله العفو العفية عشان تحمد ربنا وده عمال يدافع عن الأفكار المنحرفة دي زود يقولون ده أهل السنة وشايف نفسه أهل السنة ده لغيره لكن كلام باطر أتى القلبه وخالم في إيه شباب فتمكنك يبقى أن عند الشبهة ولد إيه البدعة خلق نتوب وبتنتشر فهي أحبر إيه إلى الشيطان من إيه من مرض الشهوة وإذا سلم القلب من الشبهة والشهوة فهو القلب السليم يبقى القلب السليم نقول اللي يسلم من الشبهه والبا الشهوة الشهوه علاجها بالورع والخوف من الله وكذا يقوم يجتنب الايه يبطل بقى ما يطلقش العنان لبصره ما يقعش في المخالفات خدت بالك مش إذا خلى يشغل النت ويشوف حاجات مخالفة أو إذا كذا وكذا ما يستحضر خوف من الله وقلبه امتلئ عقيدة وخوف وتوحيد يقوم ايه ينقمع ويتقي الله عز وجل وما يقعش في ايه في المعاصي والمخالفات الشبهة تولد البدع الشبهة عايزة بيان عايزة حق عايزة بصر نافذ عشان يتم قمعها خد خاتلك مع صدق العبد في وفي سؤالي لله لله عز وجل إذن يا جماعة فالشبهة ديت لما روضها البدع دفع الشبهة الوالدة يحتاج إلى, إيه؟ إلى جود أهل العلم ويضاح المسائل ووضع أن خطع الحروف وكسر الكلام والشغب وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين انتبه مشكلة كبيره انك تصغي للشوبه ولست قادرا على دفعها بتجعل نفسك عرضه لتمكن الباطل من قلبك انت لسه يعني ايه وليد اللي هو لسه مولود يعني ايه لسه بتحب ماعندكش القدرات على دفع الشوبات ولا العلم اللي ايه اللي ينجيك الله تبارك وتعالى به ما تجعلش نفسك عرضة لباطل او عرضة لكلام فيه مخالفات ولذلك ممكن تروح تسمع لمبتدع وانت صار انك انت هترد عليه النتيجة تكون ايه تعود وقد ايه صرت من اعوانه والعياذ بالله لانك عرضت نفسك للباطل ولذلك كان السنة تعمل الزمعة المبتدعة اذا مره حدوهم يعمل ايه بجر... كان يضع اصبعك وذنين لا اسمع كلامهم، تقضت أصبحت في ودنه ما اسمعوش ليه خشية اليصيرة قلبه وشيء من ايه من هذا فما تصغيش لشبهات المبطلين اتعلم الحق واجتهد في دراسته أولا لا ترد البطل حتى ما اسمعوش إلا إذا كنت ترد بقى وانت مؤهل مؤهل، لكن انت لست مؤهلا لست مطالبا بالرد. وص نفسك عن الباطل بعظم الأصغر إليه حتى لا تن... حتى لا تنسى الشبهات قلبك أخ مجدرس في مثلاً أو في فقه... قلب أو في فقه... أو أو مجدرس من الكوف يروح يسمع لواحد عنده شبهات ثيرة في ذيل مسألة ما اللي اللي يرد النتيجة. وقع فريسا ويدافع خلاص ويشتغل ويخلص. ليه افتراصاته الشبهات لأنه لا يملك الردود عليها كان مخطئ ما كانش ينفع يوزغي لها انتبه لهذا الأول خليك مع الحق للدرجة العلماء قال لك لما تيجي تماشي الشبهات وترد عليها ما تعرضهش الأول لأنه ممكن لها القارئ قال يعمل ايه يقرأ الشغل فهم الباطل وما يكملش التاني إبليس واللوحة في الحلقين احنا يجيلوا بقى بأي سبب بالأسباب ويبدأ يشتغل على دماغه يستجيب للباطل لا تعرض الحق بديلتي ثم تفنك لئي الباطل وضع يا جماعة فلازم ننتبه لهذا شوف وسبب ذلك إصغاؤه من الأشوب إليه المبطلين عشان كده كانوا بيعتذر البدع وأهلها ميرضوش واحد معهم خالص سر كده خط ولا ولا تترك في مجالسهم ماشي وعشان كده ما يكون في فكر مخالف أو حاجات فيها اخطاء ما ينفعش تعرض نفسك لها وتقول لا ما نأخذ من كله تاخد من كله بس مش هتاخد من كله اللي هيحصل ان ايه هيولتبس عليك الحق بالباطل والشيطان ايه هيقول لك سوي السبيل وانت مفكر نفسك تحسن سلعه لا تعرض نفسك الآن لباطل ولا لشمات لا تقدر أو على رضها ولاحظيها. آه زي كتب اللي فيها مثلاً زي كتاب الزمخشري مثلاً كشاف لأنه يبص الاعتزال فيه بطريقة خطيرة لا يفضل لا إلا الآه إلا من كان قادر على رضى بطيله زي قولت لك أنا مثلاً شوفت إحنا مش كل كتب اللي كده ما تيجي دواليت شوية لما دخل الا الجبال على على على على اب اسحاق الاسرائيليين عند صاحب العباد انا أول كلمة سبحانه من تنزه عن الفحشاء طب انت تقول لي بالكلام ده سبحانه ما أكبر الراجل بينزه صح لكن لاعد فاهمه ودي مشكله ده شيخ معين عنده حاجات مخفية اخطاء ما تقولليش ما فيش ده احنا في الزمن اللي معانا يعني متيات الناس عملك لك وباسم السلفية وباسم الحكاية اللي انت عارفينها يجي لك بواحدة خبرك واي يتكلم وياخد ورد واش بس كده جرائد النهاردة الجرائد اللي كانت معارضة للنظام حسن بارك وبتشتن والسبو فيه نظبات الماشي جاي لك صفحة النهاردة في جارية الفجر عن الأسامة القوصي وأنه كان وكان وهذا العقلاني والسلفية تبدأ لا كان من أكبر المواليد لهذا هذا النظام واللي بيقول عليهم أمور وراح وجاي واللي صح يعني المفروض تعدوله انه كان من ايه لكن عشان هم اللي باكل والكلام بتاعه والشباب اللي عمال يقول توافق باطل اهو خليهم مجدد مجدد على الكلام اللي قالينه طبعا اخ مسكين بيروح يقرأ الجرايد مش متعلم ومش عليمش ومش فاهم على بخر الكلام ده يبدأ بقى يشوف الايه خدت بالك انت ازاي ويدم القلب ويلتف ورا كلام البا وقص على هذا كثير انت ما تقولش لا انت ما تشف يعني لازم انت لا تستطيع أن،, أن،, أن،, ان تميز بين الغصف ولا بين الحق والباطل وما تفهمش الكلام اللي بيتقال يعني في كلام معين ممكن يطلقه المطلق لهذا الكلام ما يرداش يفصله يديك عبارة مجملة ومهمة تحتمل حقا وباطلا انت ما تشفين تفكرنا الايه الحق لكن يقصد به ايه ما انت مش عارف تفصيل ما هو عليه ولا جالسته ولا عرفت منهجه ولا كان ولا كان ولا, ولا عرفت برضه مرضو شقدر تلد إيبا لا تعرض نفسك إيبا حتى لا ينطلع عليك إيه الباعة وذلك نسأل فوله إن إيه إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم آه دين يبقى انظر عمن تأخذون ماشي بدي مش وقته بقى نعم مش وقته كده لأننا نتكلم بقى إحنا بدي حسين إيه اي ان شاء الله هيجي الكلام في ماشي ماشي يا جماعه وسوء ازراءهم لشوه المظلين وخوضهم في الكلام المذموم يا جماعة السلامه لا يقدروا شيء لا تعرض نفسك للأخطار وانا عارف ان ده من ايه اللي في بنايات الطلب او الشباب فتره كده عنده حب وفضول يسمع كل حاجة عايز يسمع هنا ويسمع هنا و... وعنده حب كده يشوف ديت وعايز يعرف ديت خدت بالك ازاي لا ده خطأ ومخالف الملك السلام ألزم الحق وتعلمه وإذا عرفت الحق عرفته أهله واضح حد من أول ترسخ قدمك وتفهم ويستطلح لك الأمور ماشي فظل أن تقول سبحانه وتنزع تنزع عن خلق الخلق الشر كلام المعتزم وباطل لكن لجل اللي قاعد فاهمه قال له سبحانه ما اللي يقع في ملكه إلا ما يشاء خدت بالك فاهم فمن اللاعب بتاعته خدت بالك انتبه فدي مساله بده احنا ايه ننتبه لها ننتبه فوساب ذلك اصغوا الى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاستغراق به والتصغير إليه امتثالا لأمر ربي حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرب عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإن معنى أنا لا يشمله أي خطف باطل يشمله لا ما هو المعاملة يخص إلا بدليل فتدعه طارب عنه حتى يخوض في إيه؟ في حديث منفعش لو جالس ايه عجل مجلسا في كلام باطل ولا اسمع له لا باطيل حد عمل راوي شبات وغيره ما طرشناه عاود أسمع لا ولك ده اللي هو يا شيخ في شبهات ايوه الشيخ الفناقه بيتكلم وهكذا وكذا انت يا ابني عمال تنسى ما تجعلش نفسك عرضة ونوعك كل يدور ندور عليه طب خليك انت مثلا ايه يعني افترض خلاني واحد بيرد لك الشبهه طب في لحظه ما لقتش تزل قدمك ويحدث الزيغ فانت انتبه لي هذا ماشي يقودها كله من التحريف والانحراف على مراتب انتبه احنا ما قلناش ان الحرب مرتبه واحدة أو درجة واحدة لا الانحراف دراتب ودرجات فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصيا وقد يكون غفرا وقد يقول ايه غفرا ممكن وكفر هذا آمل كفري وقال عزه بالله عز وجل زي كلام طبعا يخالف القفع او اخبارك لقد يلا ايه استحلال معلومة الدين بالضروع وكذا فقد يقول ايه كفرا يعني قد يكون عقيدة معينة تذكر عقيدة كفرية زي بعض العقائد الكفرية واحد يقول بتحريف القرآن هذا كوف خد تبارك معناه زي بقد يكون إيه يبقى بدع مشكون في بدع كفرية آب يقول ان إن إن خبرك يروج لباطل كان إيه خبرك خبرك أي باطل ك ك ك, ك... مثلا كدعاء المقبورين أو الماوت فدها دعاء الشرك والعزم الله هذا كوف خد تبارك معناه زين وها كذا فقد تكون البيعة إيه كفرًا أو شركا هذا الانحراف والزيف اللي سماه له تأوينا قد يوصل إلى بذعة الكفرية إلى بذعة إيه كفرية وقد يأخبرك يو... وصل إلى بذعة إيه أقل من الكفر هي من باب الفسق أو من باب المعصية وقد يكون من باب الخطا يعني هذا الشيخ التبس عليه الأم فقال كلامه إيه وهو خطا ليس بصواب نتيجة التبز إيه بالنسبة له إحنا من أرض انحراف ما تقولش أنه بيان... لا ما هو بشيخ... الحراف درجات ومراتب كل ما إيه؟ ما بعد عن الحق ونأى عن الحق وخالفك هو انحراف بيد أن هذا الانحراف ها؟ ليس إيه؟ ليس على درجة واحدة ليس على درجة واحدة منهم ما كفر ومنه ما هو معصي وفسق ومنه ما هو إيه؟ انت ومنه ما هو خطأ ما هو خطأ أي خطأ صاحبه معذور لكن لا يجوز أن أتبعه في, إيه؟ في هذا الخطأ لا أن تفرق بين هذا هتقول للشيخ الفريم أقول له هذا أيها معذور اشتهت فأخطأ تحرر الحق فلم يصبه تحرر الحق فلم يصبه لكن أنا لا أتبعه على, على هذا الخطأ على هذا الخطأ فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم الواجب إيه اتباع المرسلين واتباع ما نزله الله عليهم من الوحي المنزد كتابا وسنة ماشي ده العاصم من هذه القواصم الذي يعصبك من الحراف والزيغ أن تلزم الصراط, الصراط المستقيم التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الذي ينجيك من هذه الشرور كلها ماذا أن تلزم الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يا جماعة طيب وقد ختمه الله بمحمد صلى الله عليه وسلم أي الرسل فجعله آخر الأنبياء وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء نعم قلنا إن خلاص كتاب أن يجعل جاء به على كل ما سبق جمع كل ما فيه وزاد عليها كل ما كان في خير فيما سبق جمعه الله صلى الله عليه وسلم وزاد عليه وآتى بالإعمال الكتاب والشريعة النأسقة لكل ما سبق خلاص انتهى ولم يعد للناس من باب يوصلهم إلا أن يقول وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي. وأنزل عليه الكتاب والحكمة كتاب قرآن حكم السنة الحكمة ليه وما ينطق عن الهوى إن ولذلك إيه؟ لما دوف الخطة حتى ح طبعاً أدلة الحقيقة السنة كثيرة جداً في القرآن ما كفر في كتاب الله عز وجل أكثر من ثلاثين موضوع تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وآيات بمحبتي محبتي والأمر بأن التزم حكمي خطمه وبيان أن أخبارك إيه شرط في في في, في الإيمان وغير غير الأخير ولا لما بعض الناس ذكر الحديث والأخبارك ال ال أخبارك الموضوع الذي لا صح أو اللي إيه أن يعني ما حد حدثك حدثكم الناس عني فأعرضوه على القرآن فإن وافق فاقبلوه وإن خالق فردوه أمع الحديثة كذا فقال أحد الأذكاء ماذا من العلم قد عرضناه على القرآن فوجدناه مخالفة فرددناه إزاي عرضناه على القرآن فوجدنا القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته فعلمنا أن الكلام ده إيه؟ مخالف للقرآن فرضتنا باطل لأن حجية السنة في القرآن أنا أصدرت تفصيل لك الآيات بقى كفرها في هذا في هذا الهدام فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالكتاب والإيه والهكمة وجمع الله عزيلا والهدى كله وجعل كتابه مهيمنا والشريعة التي جاء بها نسقت ولا يسع أحدا زي ما قلنا مرارا إخبارك أن إيه من نواقض الإسلام أن يعتقد أحد أنه إيه؟ يسعه أو يسع أحدا الخروج عن ما جاء به النبي عن شريعته كما وسعة القول الخروج عن إيه عن شريعة موسى عليه السلام دي من رائد الإسلام من المخرجات ولا يحسب الله لا يسع أحد الخروج عن إيه عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس إيه لا أحد إلا التزام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واخذ طبعا ايه مام النبي اللي قد اخذ ايه اخذ على الميثاق بهذا واخذ الميثاق على اتباعي بهذا ان لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا ايه لا يؤمنون به ولا ينصروننا حتى كده قلنا حتى نسيد نعيس عليه السلام يحكم اخر زمان بماذا اه طب واحد يقول لك لا طب ما هو يضع الجزية ويكسر الصليب ويدنس الاحكام يبقى ناسخ ولا جاب جديد لا ده, ده ناقل النهي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رسول أكبر به فأقر إذا كانت الحجة هذه سنة إيه؟ سنة إقرار يبقى الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى لا من شريعته أن يستمر العمل بهذا إلى أن ينزل عيسى عليه السلام فتكون شريعة الإسلام ما أكبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن الجن الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة. خلاص. كل من تحت قديم السماء لا يسعه إلا أن يؤمن بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إنساً كان أو جن. زلات وعام. فيش ما يتقسيط. من فعش ما المؤمنون من أقل الأديان ومن فعش ما أعرف واحدة إلا. كل ده لا صيح ولا استقيم. ماشي. باقيتا إلى يوم القيامة وانقطعت به حجة العباد على الله وقد بين الله به كل شيء وأكمل له لأمته الدين خبرا وأمرا انتبه أكمل لنصه واضح، أكملت لكم دينك لك وأطنت عليكم نعمة نزلت قبل وفاته بمبعو أو ب86 نيلة صلى الله عليه وسلم ما شا جماعة انقطعت به الحجة ختمت به الرسالة فانقطعت خلاص وقامت الحجة على الخلق ببعثته مش بعد ذلك بقى ان يبقى الناس اللي هو عفو الكفر قوله احنا عدت عليك الحجة ببعث الرسل لا موجوعة لت الحجة بعد ذلك في تبليغ مئن به ان هو طريق مين العلماء العلماء هرثت ايه احنا لو نتفق ان الحجة تقوم على الناس بالرسل مش بالميتاق ولا كذا ولا كذا زي من المخالفون بقى وقال لتكفير يقوله وبعد يكان يقولك بقى الرسول اخبر لان ايه ها؟ ان العلماء هر كانت بلقول الآيات حاصل إن إيه لو انذرهم بهم ومن بلا وإن ال المهاذر لتكون إلى بعض البلوغ له والنزاع يبقى لازم يبلغ الناس له الحق يبلغ بعد النبي ماذا بلا بتبليغ الحق عن طريق العلماء عن طريق له العلماء وقد بين الله به بي كل شيء أو وزير يقول خليه لقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحه إلا ذكرًا من علمه إلا ذكر لنا منهم علم بين كل شيء ولذلك من العجب العجب أن البعض الناس يقول لك أصل الدين إيه ما بينوش بيانوش بل بيانهم حتى أداب الخلاء هيتركهم محتاجين إلى أهم شيء واصل الدين وأساسه العقيدة بغير بيان هذا مستحيل هذا محال هذا محال فانظر وأتمن الله ولُمتي الدين خبرا وأمرآ لأن الدين بينقسم اخبار أخبار وأه وأوامر الأخبار اللي هي اللي خبر سواء كان أخبار عن السابقين أو أخبار في أمر العقائد أو عن الأمور الغيبية ده بيسمى خبر المطلوب مع الخبر عيب تصديق الخبر والأمر إلى الأمر والنهي حقوق التوحيد ومكملات مكملات المطلوب عيب الامتثال والتنفيذ إمسعه وزيت تم الكلام ترابك إيه صدقا وعدل صدقا في الخبر وعدلا في الأحكام صدقا في الخبر عدل في الأحكام ماشي وجعل طاعته طاعة الله طاعة مين؟ طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله قل أكون حبا لله فاتبعوني يحميكم الله إلى آخر ما نال ماشي وعتصم بنفسه أنهم لا يؤمنون ويحكموه فيما شجر بينه ومحاولة التوفيق بينه وكيف أن هذا من الباطل فنقف عند هذا في العقيدة بإذن الله تبارك وتعالى ونكمل في الأسبوع القادم طيب الأسئلة كده سريعا عشان نخش في درس الموريس هل لما نقول في قوله تعالى كل شيء هال كل شيء هالك إلا وجهة نقول ذاته مع إثبات الوجه أول صحيح آه صحيح لما نقول الذات الموصول بعض طبعا قال إثبات الوجه صفة الوجه لله تعالى تبارك وتعالى جلال ونعضو قال حتى بذات الموصوفة بأن لها وجهان كما بين ذلك الشيخ المعرفة في الشرح الوسطي يعني هي اللي المقبلك معلوم أن لله ذات لكن أنت ما تقولش الذات بقى لا الذات لها وجه فقط يعني لو قلت إن الذات التي هي ما تنسبت دواء الوجه تقول نسب الذات الموصوفة بأن لها وجهان لكن لازم تأتي بصفة اللي الوجه اللي هتمرقته عارف شو بقى جامد اشتباه أي اشتبال حق بالباطل يحدث لبس التباس الحق بالباطل لا يتضح اشتبالك أنت إزاي يلبس الحق باللي بالباطل وذكر كلمة شبه من إيه اشتباه يعني اشتبه الحق بالباطل فلم يتضح لديك هذا معنى الشبه التباس الحقي بالباطل فلا يتضح إيه لديك بحيث يشبه الباطل لديك الحق قلت بقى لك نتيجة إيه؟ عدم معرفتك بالحق معرفة تامة أو نتيجة تلبيس الحق بالباطل أو غير ذلك فيلتبس هذا بذاك فلا تجل الحق فلا تجل الحق هذا معنى الشبه أخ تقدم لخطبة أخت فوجد أن منهج أميها على الجهاد وتقوم بمحاولة إخناعي بهذا المنهج فماذا يفعل؟ يتعلم فقه الجهاد والرد على الشبهات يعني لأيجاد جهاد الشرعي وده كل الأممين بين الجهاد الزير والسلام الإسلام وفيه جهاد طالب وجهاد دافع والجهاد على مراتب وهكذا لكن بالأحداث التي تحدث بها في بلاد المسلمين من ضرب وسفك الدماء واللي كان بيحدث وخروج الحاكم بلا ضوابط شرعية وملا مرعان المصالح والمفاسد في وقت الاصلعات هذا باطل ليس في الانجهات في شيء ويتعلم الأحكام ويخبالك ويتفقه في المسألة ويرد عليه لكن ما يعملش زي عمران بن حطان لما تزوج مرأة من الخوارج وإيه ويريد أن يرجع من إخبالك ظنا فأخذ بيه هو للخوارج بسم الله العفو العافية طيب ما هو الحكم الشرف في قضية هدم الأضرحة وخاصة في هذا الوقت طبعا في فرق بين الحكم والفتوى زحنا نلكله أيه الأديان اللي من ينفعش القبر يرتفع عن الأرض ويسوى وكذا لكن في بما لا ترطب عليه مفسدة بما لا ترطب عليه مفسدة ولا شك أن في مثل هذا الوقت ترطب مفاسد هذه واحدة الثانية أو التي قبلها إن أولاً تهدى من القلوب من القبلة القبلة للقلوب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الكعبة وبها يعني تلتمين ستين صنماً تحب من دون الله ويصلي ويسهد لربه ما كسر صلما واحداً حال استعافي لكن كان يدعو للتوحيد ويبينه ويفاصل قومه عليه وحتى يعني قالوا فرق بين الأبي وابنه وبين الأقبال كيف كانت صلى الله عليه وسلم ويقول لأن الله تفلحه ويبين لهم سفاهاتهم ويشرك بالله ويقبال خطورته ويعزرهم منه ويدعوم للتوحيد ويصبح هذا في سبيل ذلك ففي فرق بعد ذلك ما مكن الله له هذا ما هو يقول قل جاء الحق وزاق ليه الباط فمنج النبي صلى الله عليه وسلم إذن أن تقدم هذه الأمور من القلوب وأن يمتلق القلوب توحيدا وأن تزال الشبهات فإذا مكن الله لدينه وتعلم الناس التوحيد وظهر الحق للباطل فسعه اذن يكون تنفيذه ما شرع الله سبحانه لكن في الان لا لا صح طبعا ومخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ويترتب عليه مفاسد ومراعاة المصالح والمفاسد قاعده شرعيه قاعده شرعية اخبرك ضر الايه المفاسب مقدم على جلب المصالح والشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولان لو لولان لو قومك حديث عادم بإخبالك بجلاب يقول لك هدمت الكعبات وليتوها على قاعد إبراهيم وكان يقتل المنافقين قاش أن يتحدث الناس ويقول لنا محمد يقتل أصحابه وربنا قلنا في القرآن نهانا عن سبب الألاف باطلة لما ترتب عليها من سبب الله الحق ولا تسبوا الذين علامة دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وغير ذلك من الأدلة التي تدل على مراعاة المصلحة وتحقيقها وعلى ضرر المفسدوه وتقلي لها. هذه بسالة ضرية وتغيير المنكر على أربع درجات. تغيير المنكر على إيه؟ إذا كان تغيير المنكر تغيير منكر سيحل مكانه معروف. بالأولى الثانية منكر يحل مكانه منكر أقل. الثالثة منكر يحل مكانه منكر مساوي. الرابعة منكر أكبر يحل منكر أكبر. الأولى والثانية مشروعتان. الأولى والثانية مشروعتان. اللي هي منك إذا كنت غير منكر يحل مكانه معروف. أخدي منكر يحل مكانه. منكر أقل تمهام مشروع. طب منكر يحل منكر مساوي محل اجتهاد و محل من من صاحب العلم والبصيرة. منكر يحل مكانه منكر أكبر لا جوز. هذه غير جاهزة. هذه غير إيه جاهزة. والغالب في واقعنا وفي ما نراه وما نعيشه أن تغيير المنكرات باليد في كثير من الأحوال بيحل منكر أكبر فيبقى إيه؟ لا بد من الضوابط. لا بد من الضوابط الشرعية. فأنت تعمل بصر الناس ممكن يبنو تاني خسر عليه الضيق المصار وتشويه الدعوة وصرف تنفير الناس والناس لا تفقه شيئا ولا تعرف هذه الأحكام ولا بتغير له. فأنت أول ثم أول نحن إيه؟ ها نتعلم التوحيد ونعلم الناس ونبين لهم أحكام الدين فإذا محمود متأذيل شمل القلوب تيسر بعد ذلك تنفيذ حكم حكم حكم الله يتبرع تعالى فيه فلازم أما أن يفعل في هذه الأوقات وخاصة مع الحرب الدروس الآن ومخملق وشعواعنا ندعوا صل فلان ولا صحة هذا ولا نقره أبداً. هذا لين هناك فرق بين الحكم والفتوى ولا بد المصالح. وهل لنا وقفة تجاه بعض المنتسبين للدعوة الذين لا يراعون المفاسد يتعود علينا مراهزين المثال ننكر عليهم ونوقفهم عن هذا لأنهم يقلوا يعقلوا الدعوة زي ما حصل قبل كده نبال لهم خطاهم بلا دل وأنهم مخالفون لبنش الأنبياء وأن هذا ليس دينا ما يفعلونه ما وطالما أنت بتعمل حاجة مخالفة لنبي صلى مش دين تفعل فعلا مخالفة للشرع ويقل بونك لا يجوز فيبال لهم. إنه بعض اللي بيحب يكون زي الشركة المخالفة هو عايز إيه يعني وين يعني طلع حاجة اللي تعمل إيه ضجيج أنت لو سألته هو هو أتلو حكم البناء المساجد على القبور أنا عارف شو لك ولو وضع القبور على نفسه عارف شو رد هو عايز يعمل حاجة وخلاص إيه أنت أنا جاد وخلاص وبعض الناس لا يضبطونه بالشرع لا وده لو يلله وينوخذ على أيديهم حتى ينضبطوا بالشرع الله تبارك تعالى لكنه هاد اللي بيحترق في سفينة. إن كنت تفعل فعلاً يودي لغرق السفينة لا يبدأ إيه؟ يضرب على يديك ويبين أمهم ويقبلك ويوضع بس لا أن يبين لهم إن ده خطأ ولا تقدم عليه وفي مخالفات شرعية كيت وكيت وإيك ده مفيش مراعاة المصالح في جلب المفاسد ومخالف المجل النبي صلى الله عليه وسلم ونوضح له الصورة والله استجاب ويقبلك يعني كف عن فعله هذا فضل الله خلاص فيه وعرف لكن تمال بعد بين الحق إله لا يؤخذ على عليه و لو لا يصبح لاو بهذا، فعندما ما شيء مفسد على ليه؟ على الدعوة على الناس؟ لماذا لم نجد ردا؟ لا في رد على هذه الشائعات. دعوة صليبية طلعت بيان استنكرت هذه الأفعال وأن كل و... وأن الأشياء اللي بها ليست أيه، ليست صراهة، وأن الكلام ده ليس صحيحا وأن أفعال بعض الأفراد لا ليه... يخبرك لو حدث. لا ايه لا تحملوا الدعوه في حاجات اكاذيب في حاجات اكاذيب واختلاقات ماشي يا جماعة طيب شيخنا الفاضل تفضل حضرتك وضحت الذي يعمل لدين الله لا يتوقف أبدا حتى في اصعب الظروف فمن رأي فضلتك في من ينتهج منج التوقف تماما في وقت الشدة بل إنه كان يشك في جميع الإخوة أنهم على الأمن وكان يقول في عنقي بيعو... اللي كان... <تصفيق> طيب فهل لو بدأ دعوه لا شك إن هذا كلام طبعا كلام خطأ إن منج لد... لإخبالك الأنبياء في دعوة إلى الله إن مراعاة كل, إيه؟ كل وقت وأنا بأتلكم إنه صلى الله عليه وسلم كان في وقت مكة والأذى كان يربي أصحابه ويدعو الله كان فيه يربي أصحابه قبلك الأول سرًا ثم بالأمر واضح فدعواتنا تتوقف لأن ما تتوقف نعود إلى نقطة الصفر نعود إلى نقطة إيه؟ الصفر ثم إنما تعمل العمل اللي هو يلائم الوقت يعني أنها تأخذ حذرية لكن لا تتوقف يعني فيه دعوة فردية في تربية مثلا بعض الإخوة تعليم لهم في كذا وكذا وبعدين مش كل الايه زي ما احنا بنتصور العملية مش سر بخيالها تم الاخوة في وقت الشت بيزوروا بعضيهم صح؟ ويجلش مع بعضهم البعض ويقابل بعضهم بعضا اذا مين بقى ده ده شوه لما يتعلموا ويقرؤوا كل اثنين يقرؤوا ويتعلموا ويحفظوا خلال طيب ما احنا بنا نقعد ويجلش ونزور وكذا وكذا شمال عند التعليم وعند العمل اللي دين بنتوقف تماما لا ده بالعكس العمل اللي دين لها سو جل واخبارك الاتهاب في طاعة الله مما يدفع عن له النبلاء، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فمسألة مش بالصورة بالخيال هالبعض خد تبارك. فابتداء الصلاة إن الدعوات الصحيحة لا تتوقف إنما تراعي كل إيه؟ طبيعة كل مرحلة طبيعة كل إيه؟ كل مرحلة كما كان هو منهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه دي نقطة. طيب واحد دا ما أعتقد اعتقاده إنه ممكن يتوقف يعني دواليك فتحت. بعد شهر يأتي مثلا الامن الدولة والامن الـ الـ الوطني ووقف يوقف وماش بحال طب طبعا دي مشكلة كبيرة طبعا الناس اللي مب... الناس ما تجي دلتزم وتجي الوقت تسمعني في وقت اللي ايه طيب وقت الشدة انت احواج الى ما اقوله لكم وقت الرخاء ليه لان وقت الفتن انت تحتاج الى من يأخذ بي... بيانك الخروج من الفتن انت الوقت تسأل ممكن تتصل بقى شيخ مثلا تسأله ماشي لكن في وقت الشدة بيوحال بينك وبين الناس فما ينفعش إننا أسير بواب الفتن فريسة الفتن لا ده الصواب إننا أحرص عليك في وقت لين فتنا أكثر من وقت لين مقتل الأخ فاذا كان منا منا دوار دارو بعد شامة الأنيش أو أنا أقفل عنك لا ألق لك بالا أو كده لا بانفعش يبقى طبعا الضيع يعني إيه؟ لا إذا أنت كده صار وقت الشدة أحوج بأكل من يأخذ بي بيدي ويبصرني بالحق ويبين لي ماذا أفعل لأني أكون حائر مش عارف أعمل إيه واجي أنت ما تقول لي طيب انا ماذا افعل؟ ايه اللي يحصل؟ هتزل قلمه هتزل ايه؟ قلمه ايبه كيف يعني اتخذوك شاكة في وقت الرقاء ثم ايه؟ تغسل اليك مني في وقت ايه؟ في وقت الشدة هذا هذا صح؟ طبعا لا صح البت هل تبقى لك مفعش. لازم ايه؟ على اقل بالتوجيه والمتابعة في وقت الشدة ثم الدعوات لما بتمر وقت جدا ده جدا الدعوات وقت فاتح ما بتربي الناس وقت الشلائد ناس بعمل حسابها يعني بتجي من بيبتجي دائما من اللي بيعملس عمل جماعي يعني ايه ختملك بيتعامل بصورة فردية بيتع... بصورة ايه فردية فهو مش ايه مش شغله بقى ما هو كده كده أو... يعني ده ايمان يحدث هذا مع مل لا يعمل عمل جماعي ويعتقد وجود السلطان الشرعي يعتقد ان ايه ان سلطان الشرعي موجود او قائم فكده كده ما عندوش مشكلة ان بقى ايه نشتغل والله ممكن زي اي درس يوقف في الماس وده كلام خطر لا دي صحيحة ولا دي صحيحة فالإسلام غير خبالك الشريعة غير محكمة ودين الله غير وجود حتى لو اختلف الناس في الحاكم بعينه كافر أم لا. لكن مش معنا ذلك انه يقرر النظام الباطل أو يقول المسألة نتحكي مزيد القوانين ويقول لا ويجب أن ده لابد من تغيير مثل هذا النظام بيقام الدين لا وشريعة الله في الأرض فا مش سلطان شرعي والزمان شاغل على السلطان خدت بركة مع زين فبده طبعا نقطة, نقطة... إن أنا عاجل أغير هذا الميل واضع أنا بدي لي من عمل منظم وجماعي والأمر فيه مخبارك إيه الناس متربطة متماسك طيب في هذه الحالة بقى الدعوات ممكن تمر بفترة بقى وبعطرة أب مش فترة أب بقى إني يسيبوا الناس إيه تطير وكلهم شاحنينه وخلاص ايه, إيه الشيطان شيطان اللي حكى ده خل على حياته وداي خلي سايبه وداي خلي وينرجع على الصفر وما بدأ من جديد دي بمش دعوات صحيحة هي لا الدعوة الصحيحة تحافظ على ما أنجزته تحافظ على إيه على ما أنجزته خت الفترة قال أنجزنا قلت شدة تحافظ على وقت لين ما أنجزته ثم تهتم بتثبيت أفرادها وتعليمهم عشان تطلع من الشدة بأقل خسائر بأقل إيه خسائر خت لك تخسر كله دي بمش دعوة دش إيه دعوة عشان كده بيقول الاخوه لازم اعمل في إطار ملك صحيح مش بقول الكلام ده من عندي لأن الحق والواقع اثبت كده والواقع اثبت كده احنا كنا بنشتغل بفضل الله تبارك وتعالى في إطار منهج صحيح منهج الدعاه السلفيه المباركة اللي يقوم على اقبالك العلم والعمل والترتيب والسعي لتغيير هذا المجتمع وقامة دين لله في الارض بمنهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه اللهم لك الحمد ما غير اه قد حصل سجن وحصل قضايا وشد كان اكثر لان كان اتهم لنا ان احنا بنعمل مع اسكندرية فكان دمال ايه الشد علينا اكثر وغيرنا داخل الصف السلفي ولكن مع ذلك ما توقفتش الدعوة وربط ايه اخوة بيدرسوا الان في اكثر المدرسة اكثر المكان اسناء الفترة الماضية طوال العفصة الماضية لان تتوقف الدعوة كلنا شغالين مع الاخوة بالعالم وربنا طالعا كان بعنايته قد معنا وامت بصارهم عنا واخفت خبران ليه لان معنا الله وما فينا التوكل معنا الله تبارك تعالى كان مسألة التواقف التام دي غير مطروحة متنفعش أنا قلت يا سيد دوسرا على سكن في السجن ما أقل إيه ويبعو للتوحيد عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة كان يتعرض لإيه لأنا ويبعو بس دي أولك إيه بتفرق بين اللي هو شايف الواقع باطل ولازم يغيره واللي شايف الواقع موجود بقى أنه ده سلطان شرعي وده اللي أولاء أمورنا وتمام يبقى مش فاهم فعلهم بيخالي ناسودهم خلاص أنا مش مسؤول راح نفسي. خدت بالك وده كلام طبعا في نظر شديد خالفة خدت بالك فطبعا بلا شك اني انت يلزمك ان تعمل في اطار الدعوة التي تسير ببلغ متكامل صحيح ولا تتوقف وتحافظ على ابنائها وزي ما قلت لك انت من يجي وقت الشدة بنت أحوش بكل ايه وقت الشباة عايزين ياخد بيلك ويبصلك وقت الشرائد وقت الفتن تحتاج لمن يأخذ بيديك لمن ايه من يقصي لديه منك فلا شك أن هذا طبعا مخالف من الأنبياء وليس صابر وبعدين ما تقولش بقى في نقطة ضرورية إنه ما تقول طبعا مثلا ما بس لا نفسه مش يقوله ليه مواصل اللي عنده فكرة مخالفة أو مش منضبطة يحاول يتلحب طريقته صح ما دي مشكلة فأنت مش يقوله بالك يتصرب إليك ليه الحاجة المخالفة وأقاداتك وبعثك عن الأخوة وعن الدعوة وبعجودك السودان. شيخنا طبعا راح يخبرون ما رأيكم في الأخوة الذين كنا نقول لهم ودرسوا الملك السلفي كانوا يقولون هذا ليس من الأهمية بمكان. ويكفينا المعرف فقط وهلالك وكانوا يدرسون بعض الكتب نقول كلهم خذوا حذركم وأسروا عملكم أخبالك حيطته من حذر من الم خالقوا لنا أنتوا يلقون في الحذر طبعا في حاجات خطأ وحاجات صرر لشك أنه المنج دي في غاية الأهمية المنج تبقى فاهم منهجك ومنهج أهل السنة والجماعة أصول منهج أهل السنة والجماعة وكيفية التعامل مع الواقع، وتبقى قضايا هذا المنهج في مسائل زي مسائل العمل الجماعي بين مسائل الطفريد مسألة السنة فيها مناجت تغيير أتعرف إيه مناج السنة فيها تبي عارف بالقضايا قضية الحكيمية مطابطها وإلا عليها رسول الجمع فيها قضايا قضايا ولاو البراء قضايا قضايا النفق الخلاف قضايا قضايا الجاهد وأحكامه وخبرك واقع المعاصر كذا قضايا قضايا إيه كفر والإيمان كل هذه القضايا من القضايا المناج في غاية الأهمية لكي تتعلمها. وإلا الخطب فيها جامد خدت ملك وسلامة المنهج هو اللي يوصلك المنهج ده الطريق اللي انت ماشي فيه فانت تعرف معالمه وأصوله حتى تتمكن من الايه من الوصول حتى تتمكن من الايه من الوصول فالانحراف في المنهج خطير جدا يترتب عليه كل الحرفات في العمل ماشي كان يخالف فوارق ضله انحراف في المنهج ماشي خد بع بعضه لا يترك بعضها منهج عنده منهج منحرف اللي خلى المعتزله وقال الكلام ده ضله انحراف في المنهج لو اخبلك أخذ ادصوص النفي والاثبات وجمع بينهما ما كانش حصل لكده اللي خلى الاخره واخبلك فلازم انت توصيل ايه في باء المنهج ومعالم المنهج لسنه الجماعه ودي مسألة في غايه خلاصيه ما في ناس منها اللي بيختاروا فيها الحق والباطل وتتلبس الامور طالعه مساله الاخذه طبعا اخذ الحذف مطلوب لكن لا تتوقف في فرق بين اخذ الحذف فين ومن التوقف توقف تام لا الليحية اعفواها واجب مسألة بقى إنك تأخذ منها الجمهور على من فعش أخذ اللي الحديث وفروا وعفوا وآخر ما هناك من رأي من العدل إنما البعض قلبواه زلكس بعض القضة استنادا للآخر عبد الله بن عمر بعض القضة أما حتى قال حتقلبواه زلكس ماشي وعرض بقيدين إذا حج أو اعتمر والذي نحن عليه هو إيه اعفواه ويرخواه وهذا من أخذ منها كذا نحاول نقول ما درس أسئلة. عايز بس أسئلة في سؤالين. إذا لم يقم القادر على فرض الكفاية ما به. اليوم كلها كل ابتعاد ثمة ثمة ليه؟ الع ال ال العام والتاني. لأن الع التاني مطالبين بأنه يحصوا الـ القادرين على إيه؟ على يتم بفرض الكفاية. طبعا مع العلم نكون علمين به. لكن لو جاهد دي مسألة تانية. ماشي كده كلام يبقى احنا ممكن نعمل درس يكون خاص بالايه عشان بعض الاخوه عايزين درس المواريث ف هخلي الاسئله ان شاء الله كده ايه ممكن بعد العشاء او كده يعني